He is mean. No. الله الله الله الله الله الله الله اصدقائي <تصفيق> المستمعين علشان نبتدي نفتكر الحقيقه تعالوا نسترجع احدى أغنيات يحيى الحب فيلم يحيى الحب لكن ما اقدرش امر على هذه المرحله اواخر الثلاثينات من غير ما اقول او اقدم اغنيه فاتنة فاتنة في جمالها الحقيقه اغنيه الظلم ده كان اولا من, من أول الحدوته الغنوة مكتوبة بسبب ضريف جداً هي زعلت منه السيدة الليلة مراد في الفيلم يعني وكسرت العود بتاعه قلت له أنت ما تستاهلش هذا الجمال وهذا الفن إلى آخره وكسرت العود بتاعه فمسك عوده في آسا شديد جداً وغناله الظلم ده كان ليه؟ هو أنت جنبك إيه؟ المقتضى الدرامي لكتابة القونية لذيذ جدا وجديد جدا على فكرة ان الواحد يغني لقالته الموسيقية كان مقتصر مثلا على انه واحد عازف طلياني يغني جتارة جتارة في الجندولة ولا حاجة وهو في يت يت يت يتمشى في جندولته في شوارع في فينيسيا مثلا لكن بالتأكيد ما كانش عندنا اعتقد يعني يعني اكيد اجزم بانه ما كانش عندنا غنى غنه للاله المسخيه وان كان داخل الغنوه ما بيقولش انه بيغني العود في الحقيقة يعني عندنا غنوه غنوه استاذ صنباطي على عوده غنوة غنوه عبقريه دي كمان دي غنوه مباشره للعود عندنا فيروز يعود يرفيق الزهر يعود بعد كده طلعت اغاني كتير يعني بتغني بالالات الموسيقيه اللي غنى كمان وغنى العود و ااا خالص في في السبعينات غنت في الجيتار يعني طلعت كتير بس المهم انه دي من اوائل الاغانيات اللي بتغني وبرغم ان ما بتنطقش اسم الاله الظلم ده كان ليه هو انت ذنبك ايه كلام الغنوه لذيذ برضه على ذكرة مش يعني يعني يعني في في أفكار انا اظن انه بكتب شعر كبير صلاح احمد رامي اظن برده مش متاكد للاسف الشديد ما عنديش اي مصادر للمعلومات غير عقلي فقط يعني فاعذروني ما يعني ايه مش هنقول مؤلف قوي لكن انا اعتقد انه صدرامي بيكلم العود الظلم ده كان ليه هو انت ذنبك ايه يا ما بكيت بين احضاني ومدمعك لحن شادي شوف مدمعك لحن شادي دي الضريفة. مدمعك بكاء يعني يعني المدمع هو مكان الدموع نزول الدموع البكاء يا مرويت من الحاني وقفت ويا وفضلت ويا يا نادي بيكلم العود يعني بيقول له يا رفيقي يا رفيق لحظات الفن والابداع في نهايه الامر لماذا تكسر يعني بيفضل يقول له اوصاف الى ان يقول له يا ورد على الغصن المائل ادنت ظهره الجميل يعني مفيش صوره من احلى من يعني يا رودة من غير بلابل تشفي الفؤاد العليل يا ورد على وسط نايل اجبت ضحك الجميل حاجه لذيذه قوي اللحم بقى خلاب بجد بجد من احلى اغاني للاسلام نهاب قاطبه هذه الاغنيه اصدقائي اغنيه الظلم ده كان ليه من مقام آآ آآ نقول عليه ماجيه ماجيه نقول عليه الجيركه اللي هو الفاماجيري يعني ليه الماجور طبعا دو ماجور العادي بتاعنا بتاع البيانو كل حروف الصاد بتيجي على البيانو الف اللي هي رابع درجه دوري مي فا بنقلب الماجور على الفا ده ما هو عدو سمي الجير مجد ماشي ايه خصائص الماجور في تقديري انا يعني اهم خصائص الماجور ثلاث خصائص الشموخ والكبرياء النبيل جدا العاطفه المتدفقه للمرسمين ممرة ثلاثة الإحساس بالطلاقة والحرية والحقيقة ادى هذا المقام فاماجير أعطى بسخاء لهذه الأغنية من خصائص الثلاث من هذه الثلاث خلاص أغنية ميلوديتها أو الحالها شديدة الرومانسية والعاطفية شديدة الجلال والكبرياء والشموخ واخيرا شديده الطلاقة والحريه البدايه من احلى ما لحن في غنائنا العربي وبرضه حقول ليه مستعمل في تلحين البدايه الموسيقيه لهذه الاغنيه وهذه الفكره مسيطره على الاستاذ عبد الناب طول الغنا الاولاني فكره بسيطه وظريفه جدا فكرة إيه؟ بتقول إيه؟ بتقول انه نستعمل التضاد او التناقض او الكنتراست يعني جاب الوتريات طبعا كلنا عارفين الاوركتسا اللي كان موجود معانا ملفي مثل هذه الاغاني يعني كان معانا وتريات وكان معانا الات اسطوله والوتريات هنا كانت شبه مكتمله كوتريات شرقيه يعني كان معانا الكمنجات والتشلهات والبصر يمكن نقص الفيوله والفيولا ما بتستعملش كتير عاده في فرق الغناء الشرقي طيب مالهم بقى الوتريات الوتريات طبعا اضافه الى الاف الصول والناي وما شابه. مالهم الوتريات الوتريات عندنا الكمان جات بتاعتك بالاقواس عريض والشي والباص بيقولوا النقر او بالصوابع فحقق ذلك هدفين اولا ايقاع متضمن موجود نمره اتنين العرض الاوركسترالي والعاطفه اللي لسه متكلمين عليها من اللي ناتجه من الجمل الطويلة السرحة يعني أه الجملة, الجملة أه وارفة الظلال الجملة غيط بحاله كده مش بس كده بقى كمان الجملة الطويلة في حد ذاتها اقول لكم ايه كلنا ما بنيجي نلحن مثلا بلحن مثلا من الفامج فبحاول اخدم للمطرب وهو داخل انه يدخل مسترعي حاولوا قفلوا على درجة الرئيسيه من المقام لا درجة الفامج اللي هي بيتبني عليها المقام اسمه فمجير درجة اسئة طائرة هنا لا هنا صمم الملحن صمم مجير داخل المجير عبارة عن الدرجة الخمسة والستة والسابعة نعد فاصول لا سي دو ادي الخمسة ري مي من الدو ري مي والسي اللي قبلهم رابعة والخمسة والستة والسبعة كون ماجير داخل المجير ولما دي يقف قبل قناه هو وقف على الدرجة الخمسة وده برضو الفكر الجديد التطوير عدم الثبات على فكرة سابقة وهنا مصر على هذه الفكرة في غناء يعني الظلم دا لي واقف على خامس درجة ورده هو انت زمبك واقف على رابع درجة إذن رابع والخمسة هم هو انت زمبك جاي لآخر المزيكا وراها بتوقف على الخمسة دايما ده جديد جدا وآثر جدا جدا جدا جدا بنخش ماشين ياما باكيد بن أحضان يشوفوا الجمال طبعا بتاع الأداء مش هقولوكو بقى يعني يعني مفروض اني قلتو كتير بس حقيقي هنا في الغنوة دي عبد عبدالوهاب في في حالة من أحلى حالاته من أحلى حالاته فعلا وأرقها يعني ومجمعك لحن شادي من أول أنا كنت أبكي أنا كنت أشكي تفهم لغايه خلوا بالكم. ليه بقول الغنوة حرة ابتدينا بإقعاية ماشي لكن فجأة بطلة الإقعاية وبقى هو بحريته يعني اللي هو عاوزه فرح نائل أولا من نير من وتلاحظوا بقى الإقاع الرمزي هنا ما هو إقاع حقيقي لكن مثلا أنا كنت أشكي رح أقول له طم طم مع أشكي يده الإحساس الإقاعي لكن في الحقيقة الإقاع متضمن إيقاع إشارة ما هو إقاع معزوف كنت تفهم لغاية إلا تفهم لغاية وبعدين نخش على الإقاع الجديد الفالس من أول فين صوتك الحلو الرنان طبعا شوفوا الجمل الموسيقية وجمالها شوفوا شكلها وطقطعاتها وحلاوة الأداء بتاع الموسيقيين فين صوتك الحلو الرنان إلى أخره الحد تاني وغني ده فلس برضو اللي هو واحدة ثلاثية 1 2 3 1 2 2 2 3 3 3 كل ده 1 2 3 1 2 3 دي واحدة اللي هي الفلسة بعد كده بنخش على بياتي الفلسة على كتر برضو في النهواند البياتي بنخش هو البياتي بنخشه تا تا تا تا تا شكل جملة قوي الحقيقة لكن هي كده كان فيها جو ترك باردو ما هو ما هو الصعب أبدا مش كده تحويجه تحويجه بجد خلطة حتى خلطة غريبة الشكل لامم حاجات كتير من حيث كتير من وكل ده بيطلع بشكل استحضاره سهل جدا مكذ هنا هنلاقي هذا التركي بيفضي بينا او الأداء التركي ده بيفضي بينا إلى موال موال اللي هو يروده من غير بلابل كان طبعا أسطر أسطر عبد الله في الماويدي يا ورد على الغصنة مال إلى آخر ومن أول عدم تظهر الغميل بناخد النهوانة مرة تانية خلي بالكم بقى من القفلة دي القفلة دي تقالت قبل كده في نفس الغميل لكن أنا عايز أبص الأبعادها الجميل ادي أول حاج تارا ادي دا اكتاب ماشي يعني ثمان درجات فا فا مي لا ادي خمس حروف لورا من ميل لا من الميل لا مي ري دوسي لا ري دو فا هذه كمان خمسة نزلين يعني آه آه من الدول الفا يعني, يعني إذا كانت لديه الأفكار والتطلعات للقفزات البعيدة عن بعضها ما كانتش المسألة زي ما بيقولوا البحاسة المستشرقين أنه الغنى العربي هبارة عن حروف متلسقة جنب بعضها عبلها بيثبته إنه من اكتر من خمسين سنة ونحن نفكر بصورة مختلفة او وهو وبعض ابناء جيله بيفكروا بشكل مختلف جدا اصدقاء المستنعين الظلم ده كان ليه ومحمد عبد إلى أعرج برنامج غواص في بحر النجم تقديم عمار الشريعي عشرة والثوّة ودقيقة تاني. لقاءنا الآن والموسيقى العربية في فقرة من اختيار الزميل نجلاء الغنام فنستمع من عزف فرقة الموسيقى العربية بقيادة حماد النادي إلى لوند نهواند الحين عبد الفتاح صبري في مقام نهواند موشح ألف الهواء لأحمد صدغي في مقام هاواند، موشح خب المليك الملاح لكامل الخلعي موشح ذهب خديك الخفر لكامل الخلعي تأثي موت لمحمد صابر ودور وحياتك أنا أهواك لإبهين القباني في مقام حجازي